اللي حبك معي بلقي زادي مرافقي في السفر وباتلاذت وباتلاذت في ذكرت بلادي في مجيلي والسمر وانت عساعد ما تذكر ودادي Anggota nasi, ya mana حابك معي بلكي زيدي مرافقي في السفر وبديل ذات وبديل ذات في هيك قرستي بلادي بمجالي والسمر بش اللي حابك معي بلكي باتلذت وباتلذت في ذكرك ببلدي بمجلي والسمر وانت على يادي يعيش فوق الشجر وبين أغصانها رأيه هو غادي ونهاشها الشوفر شفناكما طير له دور يادي يعيش فوق الشجر وبين أغصانها رأيه هو غادي ونهاشها الشوفر على النشيب مغني كل وادي والخطر العي مني والمواس والسمار والقدر بخير ديوانا بنال كثيرنا نال Kata malu azhar, macam tuh mesti, macam tuh mesti, sوا azra jawadi. Haja, ali, macam azhar. Ismah ya, jualak, gni, lagadi. Kata malu azhar, macam tuh mesti, macam tuh mesti, sوا ادع علي ما اثر ما واجب على اهدي مهدي عفر ديادي غير الناس فيهم يحفظون الودان بخير ديواني يا نور عيني ويا سلوى فؤادي يا برج تجمى قدر وما بين عين وبين عين وبين النوم ببي حي زعلي في السفر يا نور عيني ويا سلوى Rugitak macam dar, ubiin aib, ubiin aib, ubiin nongam badi, hijaz alef al safar, bageh bil hub, ahramni ragadi, dageh bil hub, al majibai wal I you. كلام مالو أثر ما قصدهم شي قصدهم شي سوى عزرق جوادي حاش علي ما أثر اسمع يقول لك عني العادي كلام مالو أثر ما قصدهم شي قصدهم شي سوى عزرك جوادي هاش علي ما أثر مازلت واقف على أهدي مهدي عافر وداتي خير الناس فيهم يحفظون الودات خيري خير وانا فنلتقي سعينا لتقي سعينا لتقي